متفرضا عائزا به من سخطه او ان عصاه شاهدا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ونبيه ومصطفاه فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه وبعد فيقوت في الله فرسان في ميادين الايمان ما زلنا مع هذه السلسله المباركه باذن الله جل وعلا نحلق مع هؤلاء الفرسان الذين رفعوا لنا تاريخا تليدا فنريد أن نعيش مع تلك الذكريات مع تلك اللحظات نريد أن نحقق ونعلو في درجات الإيمان التي توصلنا بإذن الله جل وعلا إلى أعالي الجنة بعد أن تكلمنا عن الميدان الأول ميدان التوبة فنقف في هذه الليلة مع ميدان جديد من تلك الميادين ميادين الإيمان فيا أيها الحبيب أحضر القلب والسمع لأننا الآن سنعيش مع ميدان من ميادين الإيمان عليه قامت سوق الجنة والنار وفيه انقسم الناس إلى أبرار أخيار وإلى كذبة فجار فمن, فمن هذا الميدان تحولوا إلى طائعين أهل إيمان وإلى منافقين أهل عسيان هذا الميدان باختصار أيها الأحبة هو ميدان الصدق هو ميدان الصدق وحين نسمع تلك الكلمة يذهب ذهن الإنسان بعيدا إلى المعنى الضيق للكلمة ألا وهو الصدق المتعلق بأقوال اللسان ولكن حين نرى صنيع أهل العلم مع تلك الكلمة نرى أنهم يعبروا عن الفعل بالصدق ويعبروا عن القول بالصدق فنجد أن الصدق عندهم اعم من ذلك فهلموا أيها الأحبة لنعيش ونعرف حقيقة هذا الميدان في هذه الليلة أقول أيها الأحبة الصدق اجمالا في كلام أهل العلم يمكن أن نصوغه في معنيين أساسيين الأول بمعنى الاجتماع والثاني بمعنى التكميل فهذه حقيقة الصدق الاجتماع على شيء وتكميل الشيء فالصدق في القول حقيقته أن يطابق الكلام مقتضى الواقع فالإنسان لو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يطابق الواقع فهذا صدق في الكلام لكن لا يعد الرجل صادقا حتى يطابق هذا الكلام ما في القلب من اعتقاد وهذا هو التكميل فيجمع إلى مطابقة الواقع اعتقاد القلب لذا لما قال المنجد كما أخبر الله وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول ده طبيعة الواقع لكن في المقابل قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لماذا؟ لأن قولهم بلسانهم وإن كان حقا إلا أنه لم يوافق ما في القلب من اعتقاد، فلم يجتمع الصدق مع العمل في هذا الموطن حتى يكون القول تامه ومنه قول الله جل في علاه إن المتقين في جنات ونهض في مقعد صدق عند مليك مقتدر قالوا مقعد الصدق أي المقعد الذي جمع الله لهم فيه كل أنواع النعيم وكمل ذلك بأن دفع عنهم كل أنواع الشر ويا له من معنى عجيب مقعد الصدق بهذا المعنى الجنة, الجنة فالله جل وعلا جمع للعباد فيها كل انواع النعيم فنعيم البدن ونعيم الروح فنعيم الروح لا هم لا حزن لا نصب لا خوف لا وجل لانها تعيش في رحاب الملك جل في علاه ونعيم البدن يتلذذ بكل انواع النعيم في الجنات بل ومن اسماها أن يتمتع بلذه النظر الى وجه الملك جل في علاه فيعيش مع هذا النعيم ويكمل الله جل وعلا لهم هذا المعنى بأن يقفى عنهم كل شر من الشرور وبكل ما يحسنون هنالك فيه من الجنان فيؤمنهم من الموت فلا موت في الجنان ويؤمنهم من الخوف والحزن ويؤمنهم من الشدائد والعذاب فيؤمنون بين يدي الرحمن إذا مقعد الصدق جمع لهم فيه كل النعيم وكمله بأن دفع عنهم كل ما يؤذيهم فحقيقة الصدق أيها الأحبة أيها ترجع إلى هذين المعنين معنى الاجتماع ومعنى التكميل وهلموا أيها الأحبة لنعيش مع أول فارس في هذه الليلة في ميداننا في ميدان الصدق وإذا ذكر الصدق لا بد وأن يذكر معه فارسنا الهمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو فارس الميدان بما المنازع ولعلك فهمت معي الآن معنى كلمة الصديق أي أنه الذي جمع مقامات الإيمان وكملها بأن دفع عنها كل ما يغضب الرحمن لذلك تجده اعلاه في مقام المحبة في مقام الخوف في مقام التوكل على الله في مقام الرجاء في مقام الصلاة والعبادة في مقام التضرع والنجء والخوف من الله لأن قلبه حاضر الحديث في الصحيحين وغيره ما حديث عجيب يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فيسأل أصحابه رضي الله عنهم فيقول أيكم اليوم أصبح صائماء فيقول أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيكم اليوم عاد مريضا فيقول أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيكم اليوم شهد جنازه فيقول أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله يقول أيكم اليوم تصدق بصدقة فيقول أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله فهذا معنى الصدقي فتجي تقدم مقام الصيام أبو بكر المبرز مقام القيام مبرز مقدم فيه الصدقة هو المقدم عيادة المريض هو المقدم وكأن ليس بين أصحاب الحبيب أحد مثل الصديق ولو أردت أن تعرف فضله وتصديقه رضي الله عنه لأن هذا حقيقة الصديق أي من كسر صدقه هو في نفسه وكسر تصديقه على المعنى الذي بيناه فانظر يوم أن جاء المشركون يشككون في الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رحلة الإسراء حين عرّ عسر به إلى المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم عاد مرة ثانية في جزء من الليل فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس هنا قامت العقول لتعمل وقامت الشائعات لتشن على النبي صلى الله عليه وسلم حرب إعلامية شرسة. حتى أسرت في ضعاف الإيمان قالوا نضرب أكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا إيابا حتى نصل بيت المقدس ومحمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه اتى اليه في بضع ليلة بل وعرج إلى السماء ورجع كل ذلك في جزء من ليله فلما أخبر الصديق رضي الله عنه قال أو قد قالها؟ وهو يتسبب قالها قالوا نعم قال اذا فقد صدق قالوا كيف قال يخبرني في أكثر من ذلك فأصدقه فكيف اكذبه في هذا قال يعني يخبرني في خبر السماء أن الوحي يأتي عليه في لحظة من ليل أو نهار فكيف أصدقه فكيف أصدقه في ذلك ثم اكذبه في أن الله جل وعلا أسر به في جزء من الليل فكان تصديقه هنا مقدمة بل وفي يوم الحديبية يوم عجيب حتى تزلزل فيه الفاروق عمر رضي الله عنه جاء أبو جندل يسير في رمال الصحراء ولك أن تتخيل رجلا يسير في رمال الجزيرة العربية في صحرائها وفي شمسها الحارقة التي صيف التي شتاؤها في شدة حرارته يفوق صيف بلدان أخرى فينطلق مسافة طويلة يرصف في أغلاله وقيوده حتى وصل وكل قطرة من عام من دمه قد تناسرت وسقط على الأرض مغشيا عليه فجعل الصحابة يصبون الماء على وجهه حتى استفاق وكان سهيل بن عمرو والده يجلس مع رسول الله وسلم الصلح فيما بينهم فكان من بنود الصلح أن من جاءهم بغير إذن وليه ردوه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا اول من أقاضيك به يعني يجب أن يرد هذا أبو جندل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجزه لي، قال لا، قال أجزه لي، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم، فرجع يا أبو جندل، فقال أبو جندل كلمة عجيبة، ولك أن تتخيلها أيها الحبيب، قال يا معشر المؤمنين تردوني إلى الكفار ليبدنوني في ديني، حضرتك متخيل، أنا متخيل لو أنا اللي في هذا الموقف وسمعت هذه الصورة. لو استطعت أن أرد أمر النبي لفعلت نعم كيف سيرد أبو جندل الآن للمشركين هل سيرد أبو جندل إلى المشركين ليكرموا وفاده لأجل أن يداهوا جراحة أبداً بل سيعذبوه ويفتنوه في دينه ولكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يقع حقيقة التصديق حين يكون الشيء ينافي ما في النفس فقام الصحابة رضي الله عنهم حتى جاء عمر رضي الله عنه الفاروق. فجاء عليه وسلم قال يا رسول الله اولسنا على الحق؟ قال بلى قال أوليس عدونا على الباطل؟ قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري عمر لم يكتفي بذلك لأن الأمر صعب على نفسه شديد فجاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقال له يا ابا بكر أولسنا على الحق قال بلى قال أوليس عدونا على الباطل قال بلى قال في منوط الدنيه في ديننا إذن قال يا عمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه أي بموضع غرز قدمه في الرمال سبحان الله نفس الكلمات عمر رضي الله عنه يقول فعملت لذلك أعمال وعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ فاحنا محتجين لهذا المقام مقام اللي يبقى عندنا التصديق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يأتينا خبر الله وخبر الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله جل وعلا يخبرنا عن نصرة الدين ويخبرنا عن ارتفاع شأن الإيمان فيحتاج أن يجمع الإنسان ما في القلب من خوف ومن رجاء ومن توكل واعتماد على هذه المعاني الله جل وعلا يخبرنا عن الجنة والنار فمقتضى تصديقه للجنان أن يسعى في طلبها ومقتضى خوفه من النيران أن يسعى في البعد عنها واجتنابها فيحتاج أن يكون قلبه حاضرا أيضا في هذا المقام نحتاج إلى هذا المعنى معنى أن إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم وهذا كان شعار الصديق أبي بكر رضي الله عنه في كل مواطنه لهذا علا بها وارتفع فوق الجميع ومعنا فارس أيضا الآن في هذا الميدان فارس عجيب لا يعرف التاريخ نسمه على وجه التحديد ولكن جمع لنا الفعل الذي كان رجل يصل إلى اعالي الجنان دون أن يضع جبهته في الأرض ليسجد للرحمن لم يكن بين إسلامه وبين موته إلا لحظات لم يكن فيها سم صلاة هذا الرجل كان يعيش في البادية مع أغنامه والنبي صلى الله عليه وسلم يمر في سرية وجيش ينطلق في الصحراء فيلقى الرجل على تلك الحال فيسمع أن هذا رسول الله فينطلق الرجل سريعا سريعا يريد أن يسمع من الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقف بين يديه وينادي عليه فيلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اعرض علي ما معك من الإسلام فيقف النبي ولم يكن يحتقر أحدا فيقف يعرض الإسلام على راع غنم فدعاه إلى الله وذكره بالملك جل في علاه فتبع الرجل الكلام فقال يا محمد ما إن اتبعتك على ذلك قال لك الجنة قال او شيء غيرها قال لا قال أبصد يدك أبايعك إذن فبسط يده فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى أن ينال أعالي الجنان بسبب هذا الإسلام وبالفعل قام الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول ما بدأ به إسلامه قال تلك الأغنام عندي أمانة لا, تلك عندي أمانة. لا أستطيع أن أبقيها معي على تلك الحال فقال اضرب في وجوهها ترجع إلى ربها قال فانطلقت كأن حاديا يحدوها حتى رجعت إلى الحصن الذي خرجت منه والرجل انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه فلما التقى الجمعان والرجل في مؤخر الجيش انتصر النبي وغنم وبعد أن غنم قام ليوزع الغنائم فأرسل للرجل بقسمه فجاءت إليه الأغنائم فأمسك بها بين يديه الآن فلما نظر الرجل إليها ما على هذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه لينال الجنان لا يريد شيئا في هذه الدنيا لا مال لا دنيا لا يريد إلا أن ينال أعالي الجنان بين يدي الله جل في علاه فانطلق الرجل حتى أتى الحبيب رسول الله فوضع المال بين يديه قال ما على هذا اتبعتك وإنما اتبعتك لأضرب بسهمها هنا وأشار إلى عنقه قال لا يجاوزني فأموت فأدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله جل وعلا يصدق ليس بينه وبين الجنان إلا لحظة صدق قال أصدق الله جل وعلا يصدق قال الراوي فما إن انطلق الرجل حتى كان رسولا قد أرسل إليه بأمر من الله جل وعلا انطلق من بين الجبوع يبحث حتى جاء إلى موضع أصبعه سواء بسواء سهم غرب الذي طلبه سواء فيصيبه في موضع أصبعه فتتنضح دماؤه ويسقط الرجل على الأرض ويرتفع شهادته إلى الله جل في علاه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول أما هذا فقد صدق الله جل وعلا فصدقه الله جل في علاه فكذ تحتاج إلى لحظات الصدق الذي يرتفع بها الإنسان إلى اعالي الجنان فالذي يفرق بين الخائف والراجي وبين طالب اعالي الجنان وبين من عاش في هذه الدنيا بلهوها وعبثها كذا، لحظه صدق صدق في طلبه للجنه صدق في خوفه من النار صدق من رجائه للنجاة بين يدي العزيز الغفار صدق في أنه يتمنى أن يأتي الله جل وعلا ولا ذنب عليه في الآخرة صدق في كل حال من احواله ساعتها سيرتفع الإنسان شأنه بين يدي الله لأن القلب عنده سيجتمع على شيء واحد كيف يرضي الله جل وعلا سيجتمع على شيء واحد كيف ينار الجنة بين يدي الله وحينها سيستطيل الحياه فهذا فارسنا الثالث في الميدان عمير بن الحمام رضي الله عنه ذاك الصادق الأبي يجلس يوما فيستمع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول في يوم بذك قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال بخن بخ يا رسول الله قال ما حملك على قولك بخن بخ وهي كلمة مديح عند العرب قال لا والله رجاء ان أكون من أهلها يقول أنت لما ذكرت الجنان اشتاق إليها القلب فمسلت للعيان فتمنيت أن أكون من أهل تلك الجنان فذلك ما حملني على هذا القول فبشره النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر عمير فإنك من أهل الجنان كيف تحمله قدماه الآن وكيف يبقى على ظهر الأرض بعد أن علم أنه من أهل الجنان سيسكن في جوار الرحمن سينعم في الرضوان سيكون هنالك في الأمان سيكون حيث لا حزن لا هم لا نصب قلب زليل كثير وإيمان قوي في القلب يملأه والدمع لا يرقى من العين فحينها يتساق صاحبها لا أعالي الجنان فأخرج من كيسه تمرات تمرات قليله ليأكلها فلما أمسك بالتمرات وجعل يأكلها قال لئن بقيت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة إنها لحياة طويلة فاستطال الحياة أن يبقى لتمرات حين علم أنه من أهل الجنات فاستطال الحياة حين علم أنه من أهل الجنات لأنه يريد أن ينجو بين يدي الله جل وعلا يا لها من حياة طويلة تلك الحياة التي لا يكون فيها في طاعة الملك جل في علاه فيا أيها الأحبة الصدق له شأن عجيب في قلب الإنسان من عاش في رحابه نجا بين يدي الرحمن حقيقة أن يجتمع القلب على الشيء وأن يكمله بالعمل فحينها يكون صادقا في قوله وفعله وأحواله والصدق له مظاهر وهذا هو موضوعنا القادم مع هذا الميدان واكتفي على هذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله جل ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين